هذا الباب. جيد واسالكم تعلم قال المصنف الربا قال فصل ويحرم الربا في الذهب والفضه والمطعومات ولا يجوز بيع الذهب بالذهب ولا الفضه بالفضه إلا متماثلا نقبا بواتى اتى بالاصناف واتى بالكلام على الاصناف لكنه يعني قال الربا نعم الربا الربا امر جلل وأمر عظيم ولذلك دراسته من الأهمية بالمكان لأن هناك معاملات خفية من الربا كيف أسيا نحن كلنا تجهلون ما أجهل عجيب مع أنكم في أوروبا المفروض صارت اللغة عندكم كلماء طيب هذه المسألة لابد ان ندخل فيها دخولا رقيقا والكلام على الربا ومعنى الربا وحكم الربا ثم الأموال الربويه ثم الاموال الربويه ثم الكلام على عدة الربا حتى يتضح المقام المقام هنا لأنه في هذا القول عندما يقول بأن الذهب بالذهب حرام هو يستند لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب رضي الله عنك يا أمو ماريا. أحسن الله عليك وزيادك الله خيراً على ما تفعلين. قال لا تبيع بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح آه نعم ممتاز ممتاز طيب زيد إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتم كيف شئتم فمن زاد أو استزاد فقد أربى فمن زاد أو استزاد فقد أربى ومسألة الربى مسألة عويصة جدا وزاك الاهتمام بها من الهم المكان لا سئما وأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطورة الربى بقول لعن, لعن الله آكل الربى موكله وكاتبه وشاهديه و ايضا الله تعالى قال سااذن بحرب من الله ورسوله الربا مصدر نعم ومصدر مصدر من باب ربى يربو وربا بمعنى النما شوف قربا استغفر الله قربا بمعنى انما والزيادة ربا الشيء يربو ازداد ربا الشيء يربو يعني ازداد صلى الله عليه قالت تعالى وطاب الارض هامده فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وما اتيتوا من ليربو في اموال الناس فلا يربو عند عند الله يعني لا يزيد عند الله اتيتوا الربا ليربو يزيد على اموال الناس فلا يزيد ولا زياده له عند عند الله دلل الله سبحانه وربا في الاصطلاح قال علماؤنا أتاما بتعريف الربا عند الشفائية قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشر حالة العقد او مع تأخير البدلين او أو والله لو جلست شهرا اسال الجميع أن يفصل لي هذا التعريف سأجد الأمر شاقا جدا عند الجميع انا أنا مخطأ يعني قد اجد إجابة منكم طيب قرب اصطلاحا عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماسك <تصفيق> يعني أنا الصواب طيب جيد جيد جيد جزاكم الله خير اللهم امين حفظكم ربي واحسن الله عليكم عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشر حالة العقد او مع تاخير بدلين أو احد او احدهم يعني سلفي ضرب بعطر نعم صعبة جدا طيب نفسرها عندنا شرطان في مسائل الربا أن يكون في مماثله وان يكون في تقابض في المجلس عندنا امران الامران مهمان بالنظر الى مسائل الربا مساله المماثله حاضر سعودي حاضر مساله المماثله المماثله ما معناها معناها دولار بدولار يورو بيورو مماثله والتقابض في المجلس اعطيه يد يعطيني يد نعم عبد الله خالد يشمل رياض الفضل والنسيء نعم هذا صحيح شوف هو قال عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشر حاله العقد او, تأخير, أو تاخير بدلين او احدهما وطبعا هذا ايضا يلاحظ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا, اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف كي شئتم ولكن يدا بيد ولكن يدا بيد طب هنا نقول عقد على عوض مخصوص العوض المخصوص هي الاموال الربويه اللي هو التمر والملح والبر والشعير والذهب والفضه يبقى عقد على عوض مخصوص اللي هي الاموال الربويه والاموال الربويه دعك من القياس الان الاموال الربويه سته, الأموال الربوية ستة. هي مم. نعم الاموال الربويه سته الذهب والفضه الذهب والفضه والشعير والبر والتمر والملح اللو الرز يا سمراء يعني الارز طيب إذا عندنا جيد جدا الذي يسأل إذا هذا يريد أن أتعلم بل هو من أعلى من الناس سبحان رب العظيم ذاك فضل في ما شاء. نعم إذا نقول عقد على عوض مخصوص العوض المخصوص هو إيش أو نعم المغربية أتت بها على وجهها الآن والكل شمال افريقيا حي هلا بشمال أفريقيا من أفزاز و... ورفعاء ونبلاء قال قال عقد على عوض مخصوص والعوض مخصوص للأمال الربوية وهي ستة أصناف الأصل فيها حديث ابو سعيد وحديث عمر ستة أصناف الذهب والفضة <تصفيق> لا إله إلا الله مدام بدون قصد فلا شيء عليك يا أبا عمر غفر الله لك لكن يعني انتبه بعد ذلك ان شاء الله ما في شيء عليك ما دام بدون بدون قصد يبقى اذا عقدنا العوض مخصوص العوض مخصوص سته اصناف الذهب الذهب ربه الا مثل السياده مثل بيض الذهب الفضه البر الشعير التمر الملح قال غير معلوم التماثل يعني إيش غير معلوم التماثل يعني غير معلوم التماثل يعني ايش يعني يعني يعني, يعني فيه زيادة من طرف على طرف كما ترون الآن في مسألة الذهاب إلى الذهب تذهب المرأة تعطي الذهب 100 جرام غير مصنوع وتأخذ 90 جرام مصنوع أو 100 جرام مصنوع قديم بكسر فتأخذ 80 جرام مصنوع مسوخ الآن 80 و 100 ذلك غير معلوم الآن المعنى أن هناك طرف زائد عن طرف يعني لا تماثل بين البدلين ممتازة ممتاز يعني يعني ممتازة يبقى هذا, هذا في قول غير معلوم التماثل يعني في زيادة فده الربا الربا هنا الزيادة هنا في الربا في معيار الشرع حالة العقد يعني عندما يعقد لا يعلم أنه مائة جرام بمائة جرام مائة يورو بمائة يورو ألف دولار بألف دولار لا يعلم يقول له ألف دولار مقابلها مال دولارات ما يعرف ألف أم أم أم تسعين تمانين. ما يعلم والما وطبعا الجهل بالتماثل كالعلم والتفاضل فعدم التماثل يجعل, الصفر يجعل المعاملة باطلة أو مع تأخير بدلين يعني إيش مع تأخير بدلين يقول له معي ألف, ألف يورو بألفين من الدراهن أو زعة من الدراهن فأقول له طب هات 1000 من الدولار لا من الدولارات هات 1000 دولار نعم وغدا ناتيك بالاسيو وغدا يعني أرجعه فلما ارجعه وقع في الربا إذن اذا هنا الربا حتى لا يكون العقد فيه ربا لابد من توفر شرطين هنا طبعا ساتي ان شاء الله ساتي توفر شرطين هو ايش, إيش توفر الشرطان التماثل والتقابط في المجلس التماثل والتقابط في المجلس نعمه يا ترى انت درسها بيع جيد جدا التماثل كما قلنا هو ايش المساواه في العطاء التماثل و التماثل في الدور بالسيور بالفيورو بالسيور في المجلس يعطي في مجلس العقد هاء وها يدان بي يبقى اذا المعنى الربا عقد على عوض مخصوص اللي هي سته اصناف خارج ستة أصناف افعل ما شئت اعطي برتقاله ببرتقالتين اعطي بطيخه ببطيختين ما فشي اعطي التمره وخذ المال بعد, بعد اسبوع يجوز لكن الأصناف الربويه السته التي ذكرناها لابد من التقابض هاء وهاء ولابد من التماثل لكن التماثل هذا عند ايش عند عند الاتحاد... اتحاد الجنس واتحاد العله وهذا سنبينه يعني لو لو جلسنا في كل هذا على هذه المساله وهذه يظنها سننجز على هذه المساله بس تب... لتبيينها فقط وسنرى طيب فهو عوض مخصوص في الاموال الربويه كما قلنا غير معلوم التماثل بان يكون احد العوضين زائدا على العوض الاخر وما شر الكيل والوزن الكائر في المكيلات والوزن في الموزونات ويجيب التماثل حالة العقد مئة بمئة ألف بألف مثلا جرام بعد حين هل هذا ربا لا ليس بربا وفاة القرض ليس هنا لأنه ليس, صرفا. ليس صرفا انما الربا في الصرف صرف بالمبادله شيء بشيء نعم واسأل وقتقابة المسجد شرطاني مهماني لصحة التعاقد وتأخير البدلين أيضا تأخير قبض في المجلس يجعل العقد الصرف ربا أنا عارف المسألة وأصعب عليكم لكن الأول نأخذ حكم الربا من كتاب السنة وبعد ذلك نأخذ كيف التعاقد في الأصناف الربوية لتعلموا مسألة طبعا تلفي واجب عليه أن يعمل لكم الخريطة الله يستر عليكم هذا ساعة طربت لين سأبين الخريطة هذه تكون كيف مسألة الجل، الجل، الأجناس والعلل نبينها إن شاء الله والمسألة بعد ذلك تكون على خير ستسهل إن شاء الله ابشروا حكم الربا قلنا الربا هو زياده في الأموال الربوية أو في القبض وهذا الربا حرام منذ بل فالقد قال بعض العلماء تحريم الربا صار من المعلوم بالدين بالضرورة تحريم الربا صار من المعلوم من الدين بالضرورة وهو من أعظم الكبار تعلمون أن الإمام مالك قال لو قال رجل لمرأته إن لم يكن, الربا أعظم لم يكن عقوبة الربا هي أعظم العقوبات في كتاب الله فانت طالق فاهمين كيف علق الطلاق على إيش قال لها بحثي لو وددت في كتاب الله اعظم عقوبة من الربا فأنت طالق رب يرضى عنك يا فقال يمسكها ليوم الدين والمعنى ان اعظم لا ما يقع الطلاق حسناء ما يقع لان اعظم اعظم العقوبات في كتاب الله هو هو ال طيب خلاص انت ادبت ادابه صحيحه يبقى لا يقع الطلاق عايز اطلعيهم ليها استاذ سبحان انتم طلاقهم لا يبقى معه هو قال لها لو ما كانتش العقوبات هي اعظم العقوبات فانت طالب كما قلت انت هي اعظم العقوبات كما قلت يا حسناء هي اعظم العقوبات قال الله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله فاذنوا بحرب من الله ورسوله مادة ماده الحرمه في الكتاب والسنه واجماع السنه اما في الكتاب فقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا هذا التحريم لا تاكلوا لا, لا ليس ليس هذا من كتاب كفايات الاخلاق الشرح ما له, ما له شأن لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه وبعد الازهره قد أبدع عندما قال كل ربا رويدا رويدا درهم درهم جيد لكن لا تأكل اضعافا مضاعفه يعني يعني جعل المفهوم ايش حكما وهذا هذا مطروح المفهوم الايه هنا مطروحه المفهوم لما يا شطار خلي المكسر يجيب الان لماذا الايه مطروحه المفهوم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه المفهوم غير مراد ممتاز يا عبد الله ممتاز جزاك الله خير المفهوم خالف نصا اولا يدينا كان أنت انت اصلا في, في مساءات مسائل اثر ذات اصول تاتي بها أسهل من ذلك وكلامك صحيح لكن هو انا اقول المفهوم خرج مخرج الغالب المفهوم خرج مخرج خرج خرج مخرج الغالب ثم نقول والمفهوم خالفه. خالف منطوقا وإن كان هو تفسير صحيح المفهوم قد خالف منطوقا وهو في قوله الربا على التعميم قد يقول قد يقول مفهوم يخصصه لا روايه ابن مسعود جاءت مرفوعه موقوفه في قوله ما هنا سيرد عليك يا ندى لو قلنا لا الربا على الاطلاق هيقول لك قيدها بمفهوم المخالفه ولو على التعميم خصصها بمفهوم المخالفه لكن النص الذي جاء هو نص قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أعيد على الإطلاق لا النص جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء موقوفا مرفوعا وموقوفا صح وهو قول قول ابن مسعود درهم واحد ربا أشد من ستة وثلاثين زينيا درهم واحد ياكل المال درهم واحد ربا أشد من ستة وثلاثين زينيا قال أقلها أن ينكح الرجل الأمة فهنا المفهوم خالف النص والحق أن الآية خارجت مخرج الغالب الآية قد خرجت مخرج الغالب وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له وهنا حذر الله على من الربا فيه من الفساد وأكد الزج عليه بقول واتقوا النار التي اعدت للكافرين سماه كفرا كفرا بالنعمه واتقوا النار التي اعدت للكافرين وقال الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني من الجنون وقال الله تعالى ذلك وأنهم قالوا إنما البيع سرِبَ وأحذ الله البيع وحرَّم الرِّبَةَ كلِّهَا. ولذلك أن أهل أهل البضار وأهل الكفر يعني أتوا بشبهات النشاطين لحون الأوريان ليجادلوكم فقالوا رِبَكَ البيع وش فيها؟ أليس فيها تبادل المال واتجارة في المكسب؟ فقال الله تعالى قاطعا هذه شبهة وأحلى الله الربا وأحلى الله البيعة وحرم الربا فحرمه الله جل وعلا وقد قال الله تعالى مشددا في تحريم الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين والآية هنا في نفسها مشددة على الربا أنه قال علامة الإيمان علامة الإيمان ترك الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذر ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، الله أكبر، فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون، ورجزكم. قال ففإلا فإلا لم... لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتوا فلكم الرؤوس أما ريكم لا تظلمون ولا تظلمون. وجاء سعيد مصعب أنعم بن الخطاب رضي الله عنه قال آخر ما نزل من القرآن آية الربا فإن نبي الله قبض قبل أن يفسرها فدعا الربا فدعا الربا والربا فدعا الربا والربا وفي السنة كثير لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه الوداع الا إن ربا الجاهليه موضوع تحت قدميه هتين وأول ربا أضعوا ربا العباس لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وأجمع العلماء علماء المسلمين على تحريم الربا ولذلك قال العلماء بأن الوجوب بالإجماع في تحريم الربا كتاب السنه وأجماع ولذلك قلنا بان الامم باسرها اجمعت واتفقت على ان الربا حرام وانه من الكبائر بل هو من اخبث الكبائر الاموال الربويه ستة الاموال الربويه, الربوية ستة سته اموال أصناف ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا واختلف العلماء في العلة والإلحاق أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله الربا ليش عظيم من العضاء من الربا الاموال الرباوية ستة جمعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حديث عبادة بن الصامت حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم الزهب بالذهب والفضة بالفضة والطمر بالطمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثل بمثل يد بيد فإذا اختلفت أصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد الزهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر والطمر بالطمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمسك يدا بيد فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرضا أن النبي قال الزهب بزهب ربا إلا ها أنهاء والبر بالبر ربا إلا ها أنهاء والشعير بالشعير ربا إلا ها والتمر بالتمر ربا الا هان الورق بالذهب ربا الا هان واذا اصناف ستة. اصناف سته فيها الربا الذهب والفضه والتمر والبر والشعير والملح هذه الاصناف السته منصوص عليها والعلماء اختلفوا هل الربة يعني عله ام لا هل الربا عله ام لا الحق ان نقول بان مساله الاحكام تكون بدون تعليل بعيد جدا فللربع علة على قول الشافعيه انا الان اتكلم معكم على كلام الشافعيه في هذا الباب على قول الشافعيه الاه هي الوصف الاه هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يترتب عليه الأحكام الظاهر المنضبط الذي الذي يترتب عليه الاحكام الله امين أمين يا أمين. نعم. طيب عندنا الآن صنفان حتى نتكلم عن التعريف عندنا ذهب وفضة صنف. هذا صنف لانه الجنس مختلف لكن العيلة متفقه بين الذهب والفضة. وعندنا تمر وملح وبر وشعير. هذا صنف اخر. وصنف الاطعمة. يبقى عندنا هنا كما قلنا الاصناف الستة جنسان تنقسم الى قسمين. ذهب وفضة وتمر وبر وشعير وملح. التمر والبر والشعير كل هذا طعام طب الملح طعام الملح ايش إصلاح الطعام به يعني نزل منزلة الطعام لأن الطعام ينصالح به فهمتم؟ أما عند شفعية علة الربا في الذهب والفضة الثمنية فهما جنس الأسمان غالبا ويشمل في ذلك الذهب المضروب نقدا والتبر والاواني والحلي ويقاس عليها بقية النقود التي تعمل بدل الزاب والفضة كالدولار كالين كاليورو كالجنيه كل ذلك جزاء الله خيرا هذا هذا أخذ قلبي بما قلت والله اخذ قلبي بما قلت سبحان الله أسأل الله رضا أن يحفظه وأن يجعله قرة عين لكم وأن يجعله من علماء الامه المعتبرين والله جعله يجعل له أسرة الحسن بإذن يجعله أسرة الحسن إذن, إذن قلنا كل ما نزل من الربا السناء الحسن كل ما نزل من الربا كل ما كان ثمنا ثمنا كل ما نزل منزله الذهب والفضه وهو ايش الدولار اليورو الجنيه الين كل ما كان ثمنا للاشياء صار ندر كل ما ما ما ما كان ثمنا للأشياء صار صار نادر حفظكم ربي جميعا وشكر الله لكم صار صار نادر إذا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بذهب ربا ممتازه نعمل ممتاز صايح النقود يبقى اذا قال الذهب ذهب ربا اذا قلنا النقود نزلت منزله الذهب والفضه العله الثمانيه يبقى الان الحديث قولوا الحديث هكذا قولوا الحديث بتفسير بالالحاق قولوا الحديث بالالحاق عله الربا في الذهب الثمانيه انها ثمن للاشياء عله عله, علة ال ال ال ال ال ال الربا في الفضه الثمانيه قلنا كل ما نزل منزلة الثمن للأشياء فهو كذاب وصدده يبقى لي ان اقول الحديث بالطريقه بالقراءة التفسيرية ايش كيف اقول الحديث بالقراءة التفسيرية الحديث يقول ازداد بالذبربه الله المستعان إذن هذا يوم الفضلاء والنبلاء من الصغار. حفظهم ربي. أي يقوم مقامهم من الأثمان. طب خلاص قولي. الجناي بالجناي ربا ممتازة يا سيدة هذا صحيح. يبقى الجناي بالجنيه ربا. إلا أن يكون مثلا بمسك هام بها وهذا مبيت. الدولار بالدولار ربا. رب إلا أن يكون مثلا بمسك هام بهاء. وهذا إلا نكون يكون يدًا بيد نريد بس ها أنبهاء إذن العلة الأولى علة الثمنية كل شيء ثمن للأشياء صار صار إيش صار ربا شو عبدالله قالت ما كان ثمن ثمن ربا ولو كانت قماش والله هذا كلام جيد جدا هذا كلام مالك أصلاً هذا كلام مالك ممتاز هذه هذه ال ال ال العله الاولى طيب عندنا نعم يا بشمهندس العمله الالكترونيه تعتبر كالنقد الان هذا صحيح أريد أن واسع البحث في التعامل فيها في هذا الباب انا اريد أن اعلم عنها كل شيء حتى استطيع اضعها في الميزان الصحيح هل هي من الربا من غ... ليست من الربا لابد ان اعلم عنها كل شيء ايوه نعم. جنس بجنس لابد ادم بيد مثل هذا الذي سات الان بس المهم اصبروا معي يبقى عله عله عله ذهب والفضه عله معناها كل شيء كان ثمنا للأشياء في البيع والشراء فهو من الاصناف الربويه فالمعنى انه لابد التماثل عند التبادل في الصرف ولابد من التقابض في المجلس انا إن ان هذا المحاضر النهارده تكون صعبه لكن والله انا هييسرها قدر الامكان وبضرب الامثله سيحدث التاشير الايه الثانيه إحنا قلنا انقسمت القسمين ذهب وفضه وايش واطعمه تمر وبر وشعير وملح اللهم امين نعم الطعام والطعام هنا هي ماخوذه من اصناف الوردة التمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير الملح ليس التعامل لك أنه ينصالح به طعام فهذا يقصد به الطعم فيعتبر مالا ربويا سواء كان مما يكال أو يوزن العلة عند الشفاية هنا الطعم الطعم للاختيات مقتات مطعوم والمقصود منها التقوت ومن ذلك الأرز والزرة وكل ما يعد للطعام يكون قوتا فالسكه ليست قوتا يبقى ما يصفه الطعام قوتا فهم يعني يكون يكون يعني قوتا الطعام قد يكون الطعام قد يكون للخط وقد يكون للتفكك الطعام إذا كان قوتا كالأرز والزرة وكل ما والشعير وكل ما يقص عليه بذلك من الخط والتفكك أيش التمر يقاس عليه كل ما يعدل الطعام تفكهن كالعنب والزبيب والتين والسفرجل والبطيخ والرمان كل ذلك يقع في الربا والطعام للتداوي كما قال علماء الشفائية وهو ورد النص فيه على الملح فكل ما ينصالح به الطعام كالزنجبيل والفلفل والبقول والتوابل والشطة يعني في هذا يدخل فيه رب. يدخل في الربا إذا كان يدخل في الربا يبقى لا بد ان نقول بانه التبادل تبادل هنا تبادل لا بد فيه من شرطين سابينها الان طيب لا الزيت بالزيت ماشي الزيت بالزيت هذا اذا كان مطعوما يدخل في الزيت يكون كالملح لكن البنزين لا يدخل في ذلك ما في حد مش حد يشرب بنزين أو استاذ موفق ما في ما في ما فيش واحد اصلا بيعطل طعامه بالبنزين هذا رجل مشتعل جدا هيدخن ويطلع فوق في السحاب بعد ذلك العلا في الكا... الكايد والوزن قال به الحنابلة لكن الص... الصحيح انه قال الطعام بالطعام ربا الرواية جاءت الطعام بالطعام ربا الطعام بالطعام ربا نعم كسامني نعم صحيح يبقى لنا ان انواع الربا يعني انواع الربا هو الفضل والنسيئة هذا سياتيك الكلام عليه إن شاء الله في المحاضرة القادمة لكن الآن أقول الريبة في الأصناف الستة كما قلنا فبيع لتبيع الذهب هنا القاعدة التي سأقولها واختم بها الدرس الليلة لأنه قفية عليكم كده وإلا أنا الحموت يعني انا سأرى التساقط سيكون كبيرا حديث اعباد لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق بلا بلا رجاء ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح الا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر كيف شئتم فمن زاد او استزاد فقد اربى فمن زاد او استزاد فقط فالحديث هنا يدل على أن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة يشترط فيه شطان احفظوا القاعدة وسلفي يجعلها مرسوما لكم رسما يسهل عليكم حفظها عندنا مسألة مهمة جدا إذا اتحد الجنس والعلا إذا اتحد الجنس والعلا كيف يكون التعامل وإذا اختلف الجنس والعلا يبقى مقابل مقابل اتحد الجنس والعله اختلف الجنس والعله اتحد اختلف ال... ال... ال... الجنس واتحدت العله اختلف الجنس يبقى اتحدى الجنس والعله اختلف الجنس والعله اتحدت العله واختلف الجنس هذه ثلاثه من التقسيم ثلاثة يبقى دوائر ثلاثة يجعلها دوائر ثلاثة يكتب في الدائرة الاولى اتحاد الجنس والله الدائرة المقابلة اختلاف الجنس والله لكل معادله معادلة هو سلف ان شاء الله يعملها لك ويعملها لكم الآن يرسمها ويجبينها لكم حاضر عندنا دوائر الثلاثة الدائرة الاولى كبيرة اتحاد الجنس والله وهي كبيرة عشان ينزل تحتها الاصناف يعني اتحاد الجنس والله كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح هذا سم اتحاد الجنس والعين الدائرة المقابلة الدائرة المقابلة اختلاف الجنس والعين يعني اختلاف الجنس والعين ولا إلح. الذهب بالتمر الفضة بالملح ده اختلاف الجنس ولا إلح. الدائره الدائرة في الوسط اتحاد العله مع اختلاف الجنس كايش الذهب والفضة يعني الذهب بالفضة. التمر بالبر البر بالشعير الشعير بالملح ده اسمه اختلاف الجنس اختلاف الجنس مع اتحاد العله يبقى هذه الدوائر الثلاثة يجعلها سلبي رسمنا واكتب هنا كتبنا الاصناف تحت الدوائر او داخل الدوائر يبقى لنا التعامل شوف التعامل هنا عند الاتحاد الجنس والعلا يجب التماثل في المجلس يعني لا بد ان يطوف الشرطان عند اتحاد العلا والجنس عند اتحاد الجنس والعلا كالذهب بالذهب والفضه بالفضه والبر بالبر والتمر بالتمر والشعيب بالشعيب يجب شرطان التماثل التماثل مئة جرام ذهب بمئة جرام ذهب مكسر بقى مصلح ما غير مسوغ لا بد من تساوي الجرامات عشان كده ترى نساء كثيرا مولعون بالربا عندما يذهبون يغيرون الذهب القديم بالجديد ويدفعون الفرق يبقى لابد من المماثله مائة جرام ب 100 جرام 100 مفهوم مائة وثق من شعيف مائة وثق من من شعيف ده طيب وطمر العضيء. نفس لا بد النبي لما جاءه بلال بتمر خيبر اللي هو الطمر الجيد الجنيب أكأ منه فعجبه قال ما هذا يا بلال أكل تمر خيبر على هذا مستوى يعني قال لا والله يا رسول الله إنا نبيعه نبيعه ولو طبعكم دفع الفارق هذا ربا يا سمراء إياك ان تقع في مثل هذا هذا ربا والربا في حرب من الله فقال آدم قال بلال عليه السلام لا والله يا رسول الله اننا نشتري التمر الجيد الذي ترى الجنيب صاع بصاعين من التمر نشتري الجمع بالبالبالبالجنيب نعطي الصاعين من الجمع بصاع من الجنيب فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك كيف فعله ونشوف يشوف الفطره في في ناس عند الاختلاف والعربه قال او تاول النبي صلى الله عليه وسلم تاول لهذه المعامله قال او عين الربة ردوه في افضل البيع افضل البيع ردوه او عين الربة ردوه بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبا بيع الجمع بالدراهم والمخرج او مخرج يسير جدا بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنبا لكن لا تبدل الصاب بالصعب هذا ربا والربا في حرب من الله يبقى عند اتحاد الجنس والعلة يا شطار لابد من شرطين الشرط الاول التماسل يعني ايه مائه جرام بمائه جرام مائه وسط بمائه وسط كيس ملح بكيس ملح مستويان. الصيح عند تغيير الذهب تعطيه الذهب القديم ويعطيك مال مقابل هذا الذهب اشتري بألف. وبعدين اقول لك الذهب الجديد بألف ومتين تضع على الألف ومتين وتعطي بيدك وتخدم منه الذهب الجديد هذا المخرج لهذا المسألة. ايبا لابد الشرط الأول التماسل الشرط الثاني ايش ها ان بها يدًا بيد. لابد التقابط في المجلس. الحلول. والتقابط في المجلس. لحديث عمر. الربة بربة. يقول للمنزين برجة واحد صحيح. صحيح صحيح. لكن لكن البنزين ليس مطعوما. إلا أن تقول أن البنزين موزونا على قول الحنبلة يا حبيب. موافق. موفق. طب استغفر الله نعم أعلم ذلك. إذا وقعتم فيه فاستغفر الله فإنه. من تاب تاب الله عليه ومن كان جاهلا في شيء لا يحاسب عليه. الآن بعدما علمت إياك ان تفعل ذلك، ولا بد أن تشد الآخرين على هذا الباب. اذا لا بد من التمثل ولا بد من الحلول والتقابط في المجلس إلا ها وها يد بيد. الحمد بيد. مفهوم؟ إذا عند تحت الجنس ولا إلا. إذا قلت لكم رجل عنده مائة ألف دولار قديمة. يعني ليست بشكها كما يقولون. ورجل آخر جاء وقال أنا أبدل المائة ألف القديمة بتسعين ألف جديدة فجلس قال بس انتظر خليك فقيه لابد أن اتقابض في المجلس اعدوا المال عد المال إلى تسعين جديدة عطاله المائة ألف القديمة واسترق كيف هذه المعاملة يا شطار أصحاب الزوم بدل مائة ألف بتسعين ألف لكن جديدة وقديمة بدلها كيف المعاملة ممتازين ما الله اكبر ايش هذا كيف احسدكم ولا ماذا افعل ممتازي ممتازيدا كمان اصلا الاجابات كالمطر الان والله هناك هناك من قال لي انتظر سترى منهم ذلك وقد رأيته ممتاز هذا ربا لما, لما ربا لعدم التماسك مع ان التخابط في المجلس حدث لكن لعدم التماسك لفقد شرط التماسل ممتازه حسنا ممتازه ممتازه نجلاء ما شاء الله الكل على على ذات النبلاء ممتاز هذا صحيح طب هذه الدائرة الأولى الدائرة الثانية احنا قلنا إذا اختلفت الأصناف اختلفت الأجناس واختلفت الإشف العلة إذا اختلفت الأجناس والعلة فهذا لا شرط فيه بيع متماثلا بيع متفاضلا بيع بالحلول القبض في التقوض في المجلس أخر أرجع ما في شيء ما في شيء يعني لو ذهبت تشتري تشتري مائة وثق تمر بخمسة جرامات أو بخمسة جرامات خمسة جرامات من الذهب لك أن تقول هاته مائة وسق وبعد أسبوع سأتيك بخمسة جرامات صح ما في تقابض نعم لأن اختلفت الجنس. اختلف الجنس والإيش والعلة الجنس ذهب علته السمانية الجنس تمر علته الطعمية اللي هو الطعام يعني فيبقى إذن الطعمة يبقى اذا اختلفت في الجنس والعلة بيع كيف شئت لا تنظل لشيء لا يراد منك ان تضع شرطا بحال من الاحوال وايش الدليل على ذلك لاننا لا نحكم راسا بلا دليل النبي مات ودرعه مرهونة عند يهودي على وثق اوثق شعيس يبقى اخذ الشعير ولم يدفعه الان اخذ الشعير وإيش ولم يدفع لما أخذ الشعير ولم يدفع قلنا قلنا يبا هذه المسألة اختلاف الجنس والعيل لا يشترط فيها أي شرط يبا لو قلت لكم انا بعت ابني يشتري يشتري الأرز فذهب للرجل وقال له نريد نريد يعني عشر كيلوات من الرز فبعث معه قال ما معي مال عندما ياتي أبي في الليل يأتيك بالمال فاعطى الارز ولم ياخذ المال كيف كيف هذه المعامله يبقى هنا ما في حتى تقايم المجلس ما في ها تقول يا صح اسوا تقول يا صح نعم الكل يقول يا صح ما ادري من وين اتوا بس كيف تصح كيف هذه المعامله تصح نعم كيف ذلك اختلف في الجنس والعله اذا التقابض في المجلس غير مشروط والتماسل غير مشروط الاختلاف في الجنس والعله ممتازين ممتازين جدا يبقى اذا لما اختلفت لما اختلف الجنس والعله كان التقابض في المجلس غير مشروط وايضا التماسل غير مشروط فصح صحة صحه المعامله يبقى لنا الدائره التي في الوسط وهي دائره اتحاد في طرف دون طرف وهو اتحاد في الجنس تحات في العله دون الجنس كايش كذهب والفضه اتفقوا في العله العله الثمانيه كالبر والشعير صحيح او التمر والملح يبقى اذا اخت... اتفقوا في العله العله الطعام يبقى اختلفوا في العله الجنس مخت... اختلفوا بالجنس واتفقوا في العله العله متفقه اذا كان كذلك شرط واحد فقط الذي لا بد ان يتوافق ما هذا الشرط يا استاذ قال الاستاذ الشرط التقابد في المجلس بقول يد بيد ممتازين لا لا لا انا خلاص انا سادخل انا زوم ولا اخواتي يخرجنا ويدرسنا بعد ذلك ممتازين ممتازين هذا الزوم خلاص اصبح مشهورا الان في العلم الحمد لله يبقى ده لابد ان يكون يدا بيد بقول صلى الله عليه وسلم الا يد بيد هاء بهاء مثل مث سوا سواء على الاتفاق لكن اختلاف الجنس ولئن قال فإذا, اختلف ما. ما. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يداً بيد. نعم السلام عليكم أخي نفس بس والله سريعا ما ما عندك اتحدت العلة لابد من اتقابط في المجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يداً بيد. قد ممكن نجر هذا هذا الحديث على اختلاف الجنس والعلة كنا لا لأنه مات ودرع مرهونا عند يهودي في وثق شعيف بس نقف عند هنا ونقول الهدوء الهدوء بعد ذلك بس المهم أن, تبش ان تبشروني بشاره الخير ان الجميع قد فهم هذه المساله يا وفاء أحسن الله عليك المهم فهمتوا ام لا رب ينفع, ينفع بكم جزاك الله خير. ارجو ان ان يكون هنا الرسم الرسم ياتيكم تيسيرا عليكم بكلام الله الفاضل. امين يا رب امين الله يبشركم بكل خير ويحفظكم ويحفظ عليكم إيمانكم وقلبكم وأن لكم أمر العلوم بأسرها جزاكم الله خير الحمد لله الجميع حتى في الفيس الجميع قالوا فهمنا وهذا فضل من الله ونعمه يا أبو عمر سؤال سؤال مهم. المرأة بتشتري 600 جرام مثلا بمبلغ هو ياخد مصنعية. لا هذه ما في شيء، طبعما ما في ما في, ما في تبادل ما في شيء، طبعما اختلفت الاصناف هيديها ذات بالف بالفين بيقولها بالف المئة جرام بالف بعشرة الاف. ومصنعية هياخد الفين. يجوز. مداما الاصناف قد اختلفت. طيب مع اتحاد العلة يبقى التقاوض في المجلس فقط هو المطلوب. وشاء شاء الله أنا شايف ان الجميع نعم لكن لابد أن تعلموا هنا التعامل ان الريبة ليس بالهيئة الجميع الحمد لله فاهم يعني كده المساله لا لا ما تزيل بعد ذلك يا سمراء أنت فاهمتي إذن خذي على نفسك بالحزن وعلمي غيرك عرف هذا العلم يتاسس معك عندما تعلمي غيرك او تجعلها مثلا عنوانا كبيرا لتعليم الاخريات كيف يقول لك الاجي في ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان يهدي الله بك رجل واحدا قال لك <مشاء الله> عمر ما شاء الله الممرضه اعطت ايش هذا ما شاء الله يعني حتى يعني اعطت التيسير في التلخيص بطريقه مثاليه الله يجعل ذلك مثل حسناتك ما شاء الله هل يجوز بال اموال اثريه يعني ايش الأموال الاثريه فسر يا فاطمه حتى استطيع ان اجيب ايش الأموال الاثريه يعني ايش انا مريضه آه. اليوم كنت اظن قبلكم ربي ام تكون ربا كنت هل يجوز أموال اثريه نعم تفضلي تفسري لو... أو... لي انا انا اقصد الاموال الاثريه اللي هي مثلا نعم تفضلي 200 سنة مثلا بتتباع يعني بتكون بيها تهمت تهمت تهمت لكن لا تتزاوس الاسواق يعني لا تشتري بيها ولا تبيع بيها صح؟ اه اه يجوز, يجوز. 100 دولار قد قال قد قال اصحاب الاسواق الاسواق الاموال انها انها لا تكون ثمنا خلاص تعرفوا على انها لا تكون ثمنا لكنها اثريه تعلق زينه صحيح لا يا صح يصح يا صح شراء اهم شيء لو اشتراها بدولار واحد يا صح لانها ليست ثمنا للاشياء العاديه فصارت سلعة من السلع كانه اشترى اشترى شباك او اشترى سياره فهمتي نعم جزاك الله خير بارك الله فيكم شفاكم الله ويعافيكم منتشر حالياً أن نعطي مبلغ من المال لأصحاب مصنع تشغيني وعطينا مبلغ ثابت لكنه يزيد كل عام. والله هذا هذه كلها تعاملات مشبوهة. قد تكون تعاملات تروبية لابد من معرفة العقد عند التعاقد لابد من كتابة عقد شرعي. أكثر المصائب تحدث بين الإخوة بسبب هذا الباب حرمت بيع زباد انتفاشت ممتاز صحة وفاء. كل مال تحقق فيه كونه مخزن لقيمة. بسيط التبادل ثمن اما ما ذكر كالعروض عروض التجاره هذا امر اخر رضي الله عنكم احسن الله عليكم طيب هنا ماذا تقول كنت أتفق شيخ اتفق مع صاحب الذهب على مبلغ ثم قل لي انا الذهب زادت قيمته ما هنا اذا اتفقتي على الذهب بمبلغ ولم تشتري ولم مع التقابط له أن يقول لك لم يتم البيع فاذا زاد يزيد عليك لكن لو اتفقتم وركن واخذ منك مال على مال وانت اخذت منه ذهب مثلا لكن هنا في معامله اخرى لو اخذ منك المال وقال غدا او بعد غد هاتيك بالذهب وقعنا في ويبقى وقوع في الربا هنا بسبب عدم التقابط في المجلس فهنا لو كان المساله على على على الاخبار فقط مش على البيع والشراء له أن يزيد لكن لو حدث الركون والبايع والشراء دون التقافض لا يسمح له أن يزيد مساءة ذهب القديمة والجديد أكثر مساءة تفاجأت بها حين, حين درستها أول مرة كذلك عندما نقلتها الكثير من النساء كل من سمعتها سمعت تفاجأت بها نعم لأنه ربا ربا مخفي وكثير من النساء يفعلنا ذلك دون أن يدرنا أنهن وقعنا في الرب نعم عند الزوم في أسئلة فضل. نعم أنا فهمت وأنت أردت يا نعمة أن تكون عروض تجارة فقلنا أنها سلعة وهذا صحيح كنت أمنحه مبلغا ثم قل لي ضيفي لمبلغ هذا ربا أيضا يا سمراء اياك أن تفعلي ذلك مرة ثانية ما تفعلي ذلك إذن أنت حملتي, حملتي حملا ثقيا سقيلا الليلة لازم تبلغي الاخريات أيضا لازم لازم بهذه القاعدة يا صح البيع والتقصيد ولو اشترى رجل السيارة أو جهزة من دليل اختار ممتاز هذا صحيح يا أبا عم. هذا معروف أنه حرام سبحان الله نعم لكن في كثير من الناس يعني قد يغفلون عنه يا أستاذ رواس كثير من الناس يغفلون عنه وكثير من الناس ما كانوا يعلمونها الربع عم وطم بين الناس لذلك يلابد من وضعه في نصاب صحيح أخت اعطت اموالا للتاجر ومتشرت عليه نسبة معين في المكسب وترضى بما يعطيها لها كل شهر جيد لكن لابد من التعاقد أن يكون لها مثلا يعطيها خمسين في المية أربعي في المية في على التعارف والتراضي بينهم ولابد أن تعلم ما العمل ولابد أن تعلم الرابح أم خسر حتى لا تنزل في الربا هل أبيع ذلك الذهب وارتح منه لا هي المعاملة لابد أن ترجع لصاحب الذهب نفسه ولو راجعتي صاحب الذهب انا انصحك ما, ما لا تذهبي لصاحب الذهب فترد عليه ذهب وتقولي له بهذه المساله وسمعي الدرس عشان هيجي لي يا اما يأتيني ليقتلني او يبعث جني يتعامل معه يتعامل معي فهو اصلاح المعامله عند صاحب الذهب فقط مش انت الذهب وعامه هذا منك فضل من الرب ونعمه يعني إصراع في رضا الله ما اروع هذا منك الحمد لله لكن ماذا أقول لك عفى الله عما سلف لكم الوسم امريكم لان ليس لها حل الا عند صاحب الذهب وصاحب الذهب اما ان يتعامل معي بنفسي او يبعث لي الجن الذي يخاويه فهمك ف... ايه من التقصير لانك ما ما كنت تعلمين أن هذا ربا لكن التوبه من التقصير انت ستحاسبين انك لم تسالي لن لن تحاسبي على العمل لكن ستحاسبي على أنك لم تسألي والآن الحمد لله فتح الله لك بوابة علم تعلمين أخلطت أخي ألف دولار أو باليورو فكانت خمسة أربع عشر دينار بعد خمسة أمات أرجع لي أربع عشر دينار برضى مني لكن أصبح هل ارتكبنا ربا نعم ارتكبتم ربا لانه انت اعطيتي يورو لابد ان هو يرد لك يورو فهم كيف ان اراد ان يرد لك بالدينار لابد ان يكون بسعر اليوم الذي سيرد لا زيادة ولا نقصان بسعر اليوم اليوم الذي اعطى لك المال ير... ينظر في الصرف فيه اليورو بكم دينار في اليوم اللي اعطى فيه لكن الوصفه الزرافيه هذا ريبة ايضا رايتم انا لن انتهي من المعاملات التي تعرف النار الربويه فلذلك لابد أن استسمحكم بعدها اختاط التجار التاجر انا اجبتك هل هنا اصحاب الزوم عندهم اسئله انتم المقدمين المقدمون الآن هل عندكم اسئله و الله كل خير احسن الله عليكم طيب ننتهي من المحاضره الليله أرجو أن تنفع أن ينفع الله بالأمة الإسلامية اللهم أمين ورزاك الله خير ونحن أحسن الله عليك ورفع الله مقابلك سبحان الله وبرك وحمدك أشهر لا إله لن أستغذر أجهوريك شكرا باليورو فكانت كمتلا